بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة السابقة كان هناك بعض الأسئلة سنعرج عليها سريعا إن شاء الله أخ يقول هل السؤال عن الحكمة للتفقه لا للرد ولاعتراض مذموم لما تكلمنا في المرة السابقة عن موضوع السؤال لفتح باب او لفتح شبهة او السؤال عن الحكمة انت مثلا تسمع قول الله عز وجل او تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح بتاع حد يا جماعة مفتاحنا مفتاح فشيخ أبو هجر من شوية حفظه الله كان مس هذا الأمر لما تكلم عن حديث الوضوء من بول الإيه من بول الإبل وهذه من النصوص التي أمرت فيها بالوضوء ولم تعلم الحكمة فتقول سمعنا وأطعنا فتقول سمعنا وأطعنا الله عز وجل حينما فرض صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر وهكذا ما الحكمه تقول سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا لكن السؤال عن الحكمه لزياده اليقين هذا امر لا باس به او تسال عن الحكمه او لذلك اجتهد بعض العلماء في اظهار الحكمه مثلا في في الوضوء من من من لحوم الابل بعض العلماء تكلم مثلا أن, الشيط... أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن, الشي... أن الإبل خلقت من الله يعني الإبل أخلاق زي أخلاق الشياطين وبعض الناس قال الدسم في اللحوم يعني حاول أن يجد أو أن يقول عن بعض الحكم المقتضيه لهذا الفعل وما علمنا من الله عز وجل إيه؟ تنزيل من حكيم حميد الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى فمثلا عندنا كثير من النصوص يأتي فيها التعليل بالحكمة كمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله فنهاك عن ذلك الا لا تتشبه بالشيطان وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الحديث الله عز وجل قال ايه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب يبقى القصاص ده شرعي لانه في محافظه على الارواح مش احنا بننتقم من الناس لا ده في حفاظ على ارواح المجتمع وعلى ارواح الناس يبقى علمت الحكمة قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام ايه الحكمة لعلكم تتقون لان الصيام هذا يهذب الأخلاق يهذب الاخلاق وتقل فيه الشهوه لأن الأكل وامتلاء المعدة مظنة الشهوة وفيه إحساس بالفقراء والمساكين ففيه من التقوى بالله الله عز وجل به عليم وعندنا نصوص كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها لأن الكفار يسجدون للشمس أين ذاك فنهاك أيضا عن التشبه يبقى الحكمة من هنا التشبه كما سياتي معنا إن شاء الله في السؤال الأول النهاردة من شروط لا اله الا الله موضوع الموالاه والمعاداه فسنجد ان العلماء تكلموا لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل نهى على لسان نبيه عن موالاه الكفار لما فيه من الايه ما يترتب عليه من مساله الحب ومساله الموالاه ومساله الاتباع ومن ثم نسال الله العافيه اتباع اهواءهم ودينهم فمن النصوص هناك نصوص بقى في السنه النبي صلى الله عليه وسلم آه قال آه إذا أراد إذا جامع أحدكم ثم أراد أن يعود فليتوضا فانه أنشط للإله أنشط للعود يبقى هنا الحكمة إيه؟ الوضوء إليه إنه يكون نشاط أكثر للجسم فهنا بين الحكمة هنا بين الحكمة يبقى السؤال عن الحكمة للتفقه هذا لا بأس به ولكن حذاري من السؤال بنبرة المعترض أو بنبرة الذي يريد أن يحدث أمرا في دين الناس كأن تذهب مثلا إلى أحد العوام سليم العقيدة وتقول له ما تقول مثلا في استوى على العرش وتناقشه في هذه المسألة تقول بأن أنا طالب علم واريد أن اناقشه في هذه المسألة هذا لا يجوز لأنك تفتح باب, باب شر تفتح باب شر وقد قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة آآ أيضا آآ لما جاء الرجل إلى بموسى موسى لما كان وليا فين في الشام وقال له والذاريات ذروة قال كان يسأل الناس الظاريات ذروة يعني إيه فلما سمع, فلما سمع ذلك ابو موسى ارسل الى عمر رضي الله عنه بالمدينه قال ان فلانا يسال عن ايه عن محدثه يسال عن امر ما سال عنه احد معروف عندهم في لغه العرب او معروف عندهم انذاك لم يكن هناك جاهل وكان هناك علم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان معلوم يعني زياتي ذروه ولكن هذا الرجل سال ليفتح ايه ليفتح باب الشر وفعلا فتح هذا الباب وبدا الناس في بدايه القرن الرابع وتتكلموا في القدر وفي ايام الصحابه تكلموا في القدر وهكذا وهكذا فتح باب الشر على الناس فارسل فارسل ابو موسى الى عمر رضي الله عنه وقال ان فلانا فلان يسال, فلان يسأل عن عن محدثه امر ما حدش عنه فارسل اليه عمر ان ارسله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جلده حتى أغمي عليه وقال اذهبوا به وبعد أن أفاق فأتى به مرة أخرى وجلده وفي الثالثة جلده أيضا فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلني جميلا وإن كنت تريد أن تشفيني فوالله لقد برأت فوالله لقد يبقى هذا الرجل كان عنده شيء أم لا قال إن كنت تريد أن تشفيني فوالله لقد برأت فأرسله عمر رضي الله عنه وأرسل معه كتابا الا يكلمه أحد من المسلمين تربية هذه يا جماعة تربية فالسؤال لاجل التفقه إن شاء الله لا باس به ولكن في حدود ما قاله العلماء لسائل أن يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي الحقيقة موضوع التوسل سيأتي معنا إن شاء الله في سياق العقيدة لكن سنقول كلاماً, سنقول كلاما مختصرا للشيخ العثيمين رحمه الله رحمة في فتاوى العقيدة يقول الشيخ التوسل هو اتخاذ الوسيلة والوسيلة هو كل ما يتوصل به إلى المقصود كل ما ما يتوصل به إلى المقصود ولا بد من دليل شرعي أن هذا السبب مشروع كوسيلة أن هذا السبب مشروع كوسيلة لابد من دليل أن تتوسل بشيء إلى الله عز وجل لابد, إيه؟ لابد من دليل لأن الدعاء من العبادة والعبادات مبناها على التوقف مبناها على التوقف هي توقفية أي تقف على حدود ما جاء به النص أن تقف على حدود ما جاء به النص وقال رحمه الله وقد جعل الله عز وجل اتباع شرع لم يشرعه شرك به فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذه هي الآية التي استند عليها العلماء في موضوع إن العبادات إيه؟ توقيفية ما لم يأذن به الله فلا بد من إذن الله عز وجل في العبادة في العبادة لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع ويقول الشيخ رحمه الله والتوسل قسمان قدر الله مشارع التوسل قسمان قسم جائز وقسم ممنوع والجائز فيه والجائز فيه أربعة أنواع أربعة أنواع الجائز النوع الأول التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, فادعوه بها النوع الثاني التوسل بالإيمان بالله وبالطاعات التمثل بي بالإيمان بالله وبالطاعات وحديث الثلاثة الذين آوا وإلى لا إلى الغار وحديث الثلاثة الذين آوا إلى الغار وأنهم دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم دع دعوا, دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم فدعاه الأول فدعاه الأول ببره لوالديه والثاني بانصرافه عن الزنا عند وجود الدافع وانتفاء الموانع والثالث دعاه عز وجل برده الحقوق الى اهلها تفرج الله عز وجل عنهم لما توسلوا له بصالح اعمالهم هذا هو النوع الثاني التوسل بصالح الاعمال اللهم بحبي لك ولنبيك وبحبي للمؤمنين وبموالاتي للمؤمنين كما تعلم من صالح اعمالك ان شاء الله ترى الله عز وجل وتتوسل إليه به النوع الثالث ان يتوسل الداعي بذكر حاله واضطراره بذكر حاله واضطراره وحاجته كقول موسى بن عمران عليه وعلى النبيين الصلاه والسلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير فشكى حاله الى الله عز وجل إن شاء الله الوراء بزني بإذنها عشان بس ده اسئله لسه هندخل في الدرس عشان بس ده احنا نجيب من الأول كده النوع الثالث أن يتوسل الداعي بذكر حاله واضطراره إلى الله عز وجل وقول, وقول الله عز وجل عن المؤمنين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغاثوا, استغاثوا إلى الله عز وجل أن يفرج عنهم ففرج الله عز وجل عنهم وكحال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ليلة بدر يدعو الله عز وجل ويبتهل صلى الله عليه وسلم ويبالغ في الدعاء ويبالغ في الدعاء اللهم إنهم عالة فاحملهم جياع فأطعمهم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم فهذا توسل بحالهم حالهم من الذل والفقر والله الله عز وجل فاستجاب الله عز وجل لهم وأغاثهم بمدد من عنده النوع الرابع من التوسل المشروع أن يتوسل الداعي بدعاء من ترجى إجابته بدعاء من ترجى إجابته كرجل صالح وقبل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يدعو لهم أن يدعو له وأبو هريره رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لأمه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فجاءت مؤمنة وهناك من الأمثلة الكثير وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عربي وهو يخطب يوم الجمعة في حديث أنس فقال يا رسول الله هلكت ليه هلكت هلكت الديار وهلك الزر وهلكت الماشيه فادع الله ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا فنزل المطر فهذا توسل بدعاء من ترجى اجابته وهذا انما يكون في حياه الداعي الشاهد هذا يكون في حياه الداعي اما بعد موته فلا يجوز لانه لا عمل له فقد انتقل الى دار الجزاء لذلك لما اجدب الناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال عمر اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقنا فاللهم انا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا وامر العباس ان يدعو لهم فنزل المطر عشان هناك شبهه قد ترد في هذا الحديث يقولون إن كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بالعباس بالعباس عم نبيك فاسقنا فأمره عمر أن يدعو هذا هو طلب السقيه من العباس لأن بعض الناس يقول أن نتوسل لله عز وجل بجاه الصالحين بجاه الأنبياء والصالحين اللهم بجاه نبيك كذا لا هذا لم يرد هذا لم يرد وهذا هو التوسل بدعاء الصالحين وهناك حديث آخر فيه قد يعترض معترض شبهه هو حديث الذي يسميه العلماء حديث له الضرير الضرير وفيه أن أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري ادعو الله أن يكشف عن بصري ف قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فتوضا ثم صلي ركعتين قال له انطلق فتوضا ثم صلي ركعتين ثم قل أي أمره أن يقول هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي اللهم شفعه فيي فعاد وقد أبصر فعاد وقد إيه؟ وقد أبصر الشبه هنا أن أعربي أو أن أعمى أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عن بصري فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيقضي حاجتي اللهم شا... اللهم فشفعه فيا فعاد وقد ابسط يقولون هنا قال الله مني اتوجه اليك بنبيك محمد فقالوا هنا التوجه بجاه النبي قالوا التوجه بايه بجاه النبي وهذا امر من النبي لانه ارسل الرجل بهذا الدعاء يقول العلماء في الرد على هذا الامر وهذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس توسلاً بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته إنما هو توسل بدعائه ذلك لأن الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له جاء يطلب الدعاء لو أنه يسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى كان يكفيه أن يجلس في بيته ويقول اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك ولكنه أتى لطلب الدعاء هذه واحدة فوعده صلى الله عليه وسلم بالدعاء وعلمه صيغةً, أو علمه صيغة الدعاء كما أمره بالتضرع إلى الله أن يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو الله له وأرسله لكي يتوضا ويصلي ويدعو الله عز وجل أن يتقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاءه يعني قال له سأدعو, لك سأدعو الله لك وأمره أن يذهب ويصلي ويسأل الله عز وجل أن يتقبل فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا توسل, هل هذا توسل بجاه النبي أم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشيخ الألباني في وجه آخر للرد على هذا الحديث هناك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه في الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يقول هنا هناك أمر محذوف أو هناك شيء محذوف مقدر اللهم إني أسألك إما بجاه نبيك أو أسألك بإيه بدعاء نبيك والذي سيحدد هذا هو ايه النصوص الأخرى النصوص الأخرى وقد ورد كثيرا في النصوص أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو, إيه؟ أن يدعو لهم ولم يرد قط في السنة أن أحدا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا الله أو توسل إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك هناكeh ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم يصيبوا بالعمى ولم يرد انهم دعوا بذلك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد انهم دعوا بذلك ولم يرد انهم دعوا الله عز وجل او توسلوا بذلك هذا باختصار لموضوع التوسل وان شاء الله سياتي معنا القسم الثاني القسم الثاني من التوسل الممنوع القسم الثاني من التوسل الممنوع النوع وفيه نوعان النوع الاول ان يكون التوسل بوسيله ابطلها الشرع بوسيله ابطلها الشرع كتوسل المشركين بالالهتهم كانوا يتوسلون به وهذا ظاهر البطلان قال الله عز وجل في شانهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وقال الله عز وجل عن حال الذين يدعونهم من دون الله او يتقربون اليهم من دون الله او يصرفون لهم العباده من دون الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الايه الوسيله هؤلاء الذين يدعونهم هم في في هم في انفسهم يدعون الله عز وجل هم في انفسهم ايه يدعون الله عز وجل كان بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا هو النوع الاول أن يكون التوسل بوسيلة أبطلها الشر كتوسل المشركين كتوسل المشركين بآلهتهم النوع الثاني أن يكون بوسيلة سكت عنها الشر أن يكون بوسيلة سكت عنها الشر فهذا محرم فهذا محرم لأن إحنا قلنا العبادات إيه توقيفية لأن العبادات توقيفية وهو نوع من الشرك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا نوع من الشرك <تصفيق> مثل أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سبب لم يشرعه الله عز وجل ومثل أن يتوسل بدعاء الميت أن يتوسل بدعاء الميت حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا توسل بدعي لا يجوز يعني حتى وان كنت ستتوسل الى الله عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لا يجوز ان تتوسل بدعائه بعد ان مات وقبض صلى الله عليه وسلم هذا باختصار من فتاوى العقيده للشيخ العثيمين آه. وسائل يقول هل ترك شرط من شروط لا إله إلا الله مخرج من الملة وهذه إن شاء الله سنجيب عنها بعد أن نكمل بقية الشروط وس وسنؤجل إن شاء الله بقية الأسئلة لأنني ما شاء الله كل سؤال عايز منحضر الوحد بقية الأسئلة سألون مرة الفائته. إن شاء الله سنؤجلها لما يكون هناك وقت إلى مرة قادمة توقفنا عند السؤال سؤال إيه؟ السابع والعشرين يقول الشيخ رحمه الله ما دليل الموالاة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 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء وهذه هي الادله على كون الموالاه والمعاداه لا تكون الا في الله عز وجل واصل الموالاه الحب واصل الموالاه الحب واصل المعاداه البغض اصل الموالاه هو الحب توالي انسان او توالي احد من الناس هذا مبني على الحب لان الموالاه لا تكون الا عن حب والمعادات لا تكون الا عن بغض وينشا عنهما من اعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقه الموالاه كالنصره والانس والمعاونه والهجره وغير ذلك قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال تعالى قل كن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى بعد هذه الآية فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولى عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان الله لا يحب الكافرين وقال تعالى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله لما تكلم عن هؤلاء الكافرين قال لا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن ينصح لكل مسلم ويبرأ من الكافر، أن ينصح لكل مسلم وأن يبرأ من الكافر. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، فيتضح فيتضح مما سبق أن الولاء في الله. هو محبة, الله ونصر هو محبة الله ونصرة دينه ومحبة أوليائه ونصرتهم والبراء هو بغض أعداء الله ومجاهدتهم والبعد عنهم ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا فليحذر المسلم من أعداء الله عز وجل من الملحدين واليهود والنصارى والمستعربين والصهيونيين والشيوعيين الذين يريدون تمييع عقيدة المسلمين وتذويب شخصيتهم المتفردة وليحذر ايضا من الدعوات المشبوهة التي تدعو إلى ما يسمى بالأخوة في الإنسانية الأخوة في الإنسانية الشيخ أبو اسحاق حفظه الله يقول المصطلح مصطلحات العالمية أو المصطلحات الكفرية العالمية مصطلح يقولون اخوك في الإنسانية والمساواة وإن الدين لله والوطن للجميع الدين لله والوطن للجميع هذه بعض الشعارات التي يحاول اعداء الله عز وجل زرعها في هذه الأمة ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ان تحقيق شهاده ان لا اله الا الله تقتضي ان لا يحب الا الله ولا يبغض الا لله ولا يوالي الا لله ولا يعادي الا له وان يحب ما يحبه سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى ويوالي المؤمنين في اي مكان حل في أي مكان حل ويعاد الكافرين ولو كانوا أقرب قريب ولو كانوا أقرب قريب والولاء والبراء شطره الآخر الذي لا تتم إلا به هو الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت بعد موالاه من أحبهم الله عز وجل من المؤمنين وبغض الكافرين الشطر, الشطر الثاني من الموالاه هو الكفر بالطاغوت ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله طبعا موضوع الولاء والبراء موضوع يعني من موضوعات الساعة فعشان كده احنا ان شاء الله يعني بنبسط فيه الكلام الى حد ما باختصار يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاوى العقيدة ايضا واما كون المسلم يعامل الكفار واعداء الله بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به لأنه من باب التأليف على الدين ولكن إن يئس منهم عاملهم بما يستحقون ولا ينبغي ابدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدى من النصح وأبدى من النص، بصداقة لقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يجوز للمسلم ان يخالطهم في أعيادهم نحن طبعا مقبلين على عيد مهم جدا عيد إيه؟ أه؟ ما يقولون إيه؟ عيد شم النسي والأسف الشديد يعني ترى المسلمين يحتفلون به أكثر من غيرهم أكثر من غيرهم ولا يجوز للمسلم ان يخالطهم في اعيادهم لما في ذلك من الاعانه على الاثم والعدوان ولان هذا يقتضي اقرارهم يقتضي إكرارهم على هذا الكفر والباطل والمسألة خطيرة والمساله خطيره حتى ان بعض الناس زمان كان في فيلم اسمه الام المسيح فكان عرض في مصر منذ كم سنة كده يجي خمس سنين خمس سنين أو أربعة فللأسف الشديد كانت الناس لما خرجت من فيلم بتبكي الناس المسلمين اللي كانوا شافوا الفيلم خرجوا من دور السينما وهم يبكون طبعا لان الفيلم كان يصور معاناة في موضوع الموضوع المزعوم موضوع صلب المسيح فطبعا إزاي يصلب بهذه الوحشية وإزاي يقتل هكذا لان الله عز وجل يقول إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبيه له فهذا ربما هذه المخالطه ربما إيه تجلب نوع من الايه من الانس بما يقولون ومره فمره حتى يحيد عن الطريق نسال الله العافيه ويقول الشيخ رحمه الله ولان هذا يقتضي اقرارهم على هذا الكفر والباطل ومن الاولى ألا تقبل هداياهم ولا يجوز أن تبدأهم بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا وجب علينا الرد عليهم من باب إيه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بلايه بالكافرين التشبه موضوع تشبه ده موضوع خطير بإقامة الحفلات هذه أمثلة بإقامة الحفلات المشابهة لاحتفالاتهم لأن من تشبه بقوم فهو منه منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري معلقا ولا يجوز للمسلمين أن يواد هؤلاء أو أن يواليهم ولا يجوز له أن يثني عليهم بالمدح أو أن يفضلهم على المسلمين في العمل وغيره وهناك ثمة شيء في غاية الأهمية في موضوع الولاء والبراء بما لا يحقق أو بما لا يجلباه رئيسك في العمل مثلا رئيسك في العمل مثلا مش مسلم أو غير مسلم وهيتعنت معاك او هيعمل لك مشاكل عشان انت بتدخل تسلم عليه الصبح او متقولوش الصباح الخير ولا مساء الخير بتاعته هيتبتل مفسدة كبيرة مثلا على الامر ده فهنا يجوز للايه للايه للتخفيف من المفاسد التخفيف من المفاسد وموضوع الانكار يا جماعة موضوع الانكار موضوع الانكار برضو مرتبط بالمصالح والمفاسد مرتض بالمصالح والمفاسد هذا بالنسبه لهذا الامر طيب اصل بعض الناس الشيخ العثيمين يعني أنا اختصرت كلامه لأنه الشيخ بيقول ان بعض الناس بيثني عليهم يعني مثلا قال احدهم ان لما سافر اوروبا كان احد الشيخ محمد عبده تقريبا لما سافر الى هناك قال وجدته إيه؟ مش عارف الشيخ الغزالة اش محمد عبده وجدته اسلاما بلا مسلمين ولما جه هنا الشرق وجد مسلمين بلا بلا إسلام وطبعا الموضوع زي ما يقول الشيخ بسحاق له شجون لأن يعني حاجات كتيرة متعلقه بالأمر ده لأن الوقت ده لما كان في استخراب زي ما يعني بيقولوا وبعد المسلمين عندنهم عشان كان حل عليهم البلايا والنقمات وحل عليهم هذا الاستخراب اللي هو بسموه الاستعمار ف طمس دين الناس وطمس عقائدهم ونشر عقائد الكبورية والصوفيه والكلام ده وكل من هب ودب فطبعا كانت البلاد الاسلاميه انذاك ايه يعني قليل هم المستمسكون بدينهم فطبعا كان مش معنى كده نحن نقول ان دول المسلمين من غير اسلام ما ننفيش عنهم الاسلام ما ننفيش عنهم الاسلام حتى شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان اهل البدع حتى الجهمية وغلات الجهمية وغلات الشيعة أفضل من اليهود والنصار شباق دول اللي بيفتروا الله عز وجل الكذب ويحرفون القرآن ومن الطماطئ التي يقولونها إلا أنه قال إيه هم أفضل من مين من اليهود والنصار. فهذا الشيخ تكلم عن هذا في معرض الكلام أن أحد الناس يقول هؤلاء مثلا المدنية أو التحضر أو الصناعات أو كذا أو كذا وما يحتجون بها علينا الأصل أصل الخراب في ديار المسلمين والتخلف الآن لم يكن له سبب إلا هؤلاء وارجع للتاريخ كانت الحضارة الإسلامية في أوج انتصاراتها وأوج فتراتها العلمية وازدهرها وكان هؤلاء إيه؟ يعني رعاة بكر رعاة إيه بكر وانتم تعرفون التتار لما جاءوا عاصمه الخلافة الإسلامية في بغداد وخربوا خربوا مكتبه بغداد وحطوا الكتب أو وضعوا الكتب فين في النهر سدوا بها النهر فطبعا الموضوع يطول لكن في المقارنه بينه وبين مسلم لا تفضله على مسلم أبدا لان هذا برضه يعني ممكن العوام لما يسمعك تتكلم بهذا يقول هؤلاء الناس يعني افضل من المسلمين اذا ما هم عليه ايه حق ممكن يتلبس عنده هذا الأمر يقول ما هم عليه حق هذا رجل أخلاق وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هذا لا ينفعهم أمام الله عز وجل لأنهم إيه منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم خلاص لان منع الكفر من قبول الأعمال حتى وإن وجدت بالفطرة رجل محسن ورجل خير ورجل كذا وكذا وكذا فلن يقبل منه هذا فلن يقبل منه هذا والمسلم العاصي مش معنى كان نحن بنسوغ للعصيان ولكن المسلم العاصي خير من ملء الارض من هذا خير من ملء الارض من هذا وكفاه انه موحدا لله عز وجل وقد قال ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب آه نقول آه هناك شرط ثامن لم يذكره الشيخ رحمه الله وقد ذكرناه في المره السابقه هو ايه الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت كما يقول العلماء لا إله إلا الله ولاء لدين الله ولرسوله ولعداده الصالحين وبراء من كل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل والطاغوت هو كما عرفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هو كل ما تجاوز به العبد حده ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فيما لا يعلمون أنه طاعة لله هو مثلا يسمع لكلام مثلا رئيسه في العمل كما أمر الشر فهذا لبأس به لكن يتجاوز بأن يعتقد أن رئيسه في العمل هو سبب في رزقه أو سبب في ضره أو نفعه فهذا ايه بالنسبه له إيه؟ طاغوت فهذا بالنسبة له طاغوت ياتي بمشرع يشرع له قوانين تخالف ما شرعه الله عز وجل فهذا المشرع هو إيه؟ طاغوت هذا طاغوت وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه عدي بن حاتم لما قال يا رسول الله الايه لما نزلت في اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال يا رسول الله ما كانوا يعبدونهم قال اولم يكونوا يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله قال فتلك عبادتهم فتلك عبادتهم وقد قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لها ويقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واعلم ان الانسان ما يصير مؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت والدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وكلمه التوحيد ولاء لشرع الله قال عز وجل اتبعوا ما أنزل, ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكلمه التوحيد براء من حكم الجاهليه براء من حكم الجاهلية قال عز وجل أفحكم حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون لقوم يوكنون وقال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده يبقى مفهوم الكلام ده ايه مفهوم الايه دي ان امنوا بالله حيوالوهم ويحبونهم ها لان هؤلاء سيصيرون ايه اخوه لهم اخوه لهم فالرابط بينك وبين فالرابط بينك وبين أخيك هو إيه الإسلام هي كلمة التوحيد هي كلمة التوحيد مهما فرقت بينكم إليه الديار مهما فرقت بينكم الديار في نهاية موضوع شروط لا إله إلا الله يقول الشيخ محمد سعيد القحطاني في كتابه الولاء والبراء في الإسلام آثار الإقرار بلا إله إلا الله لما تتحقق فيك هذه الشروط بلا إله إلا الله ما هي الآثار المترتبة على هذا الإقرار الحق؟ يقول أولاً المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضيق النظر لا يكون ضيق النظر بخلاف من يقول بآلهة متعددة بخلاف من يقول بآلهة متعددة فهذا متشعب في كل في كل واد في كل واد متشعب فكره متشعب وقد ضرب الله عز وجل مثلا للمشرك ومثلا للاهل للموحد ضرب الله مثلا رجلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء متشاكسون فهذا الذي يعبد اربابا مختلفه او متنوعه الشيخ ابو اسحاق يقول حفظه الله هذا يقول له لو ان عبدا املكه انا وانت وغيري اربعه مثلا يملكون هذا العبد انا اقول له يمين اذهب يمين والاخر يقول له اذهب يسار وهذا يقول له اجلس وهذا يقول له نم هل هذا العبد سيفعل شيء هذا العبد سيكون هو اتعس رجل في الارض لانه لا يستقيم على طريقه المشرب بتاعه مش واحد مش هيقدر ينفذ امر اي حد فيهم فيه شركاء متشاكسون ضد بعض ده يقول له يمين وده يقول له شمال وده يقول له ورجلا ايه سالما لرجل آه هذا لا يملكه الله الا واحد يقول له الامر فهو ايه هناك وحدة في تلقي الامر هناك وحدة في تلقي الامر الثاني اثار الاكرار الاثار الثاني الايمان بهذه الكلمة ينشئ في النفس الانفة وعزة النفس لأنه لا نافع إلا الله عز وجل ولا ضار إلا الله وهو المحي المميت وهو صاحب الحكم والسيادة فلا يتقطئ الرأس أمام أحد من الخلق الموحد لا يتقطئ الرأس أمام أحد من الخلق لأن العزة لمن لله ولرسوله والمؤمنين الامر الثالث او العشر الثالث التواضع من غير ذل والترفع من غير كبر التواضع من غير ايه ذل والترفع من غير كبر لانه يعلم هذا الموحد ان النعم من الله ان شاء اعطى وان شاء منع ان شاء اعطى وان شاء منع الاثر الثالث التواضع تزكيه النفس تزكيه النفس والعمل الصالح فان الذي يقول ان لله ابنا يكفر, يكفر, ابن يكفر عن ذنوبنا يقضي حياته على اماني كاذبه ما في ايه العمل هو ليس بحاجه للعمل العمل يقول ان المسيح عليه وعن الصلاة الصلاه والسلام هو الذي سيحمل اوزارنا هو يكفر عنا سيئاتنا لماذا العمل لا داعي للعمل ومن يقول نحن ابناء الله واحباؤه هل هذا بحاجه الى العمل ليس بحاجه إلى الى العمل ويبني حياته على امني كاذبه الاثر الخامس عدم اليأس عدم الياس لأن, لان الله عز وجل له خزائن السماوات والارض فهو على هذا الموحد على سكينه وطمانينه حتى وإن ضيق عليه وإن شرد وإن حورب وأهين لأنه يعلم أن المقادير بيد الله عز وجل الأثر السادس الصبر والثبات الصبر والثبات ومن أعظم الأسباب على الصبر والثبات على دين الله عز وجل العقيدة ان تكون العقيده اساسا لك في حياتك تكون لك في حياتك الصبر والثبات والتوكل فالمسلم يشعر ان وراءه قوه مالك السماء والارض فيكون ثباته كالجبال الرواسي بعكس المتكئ على شفا جرف هار هذا أساس متين وليكم مين إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي هود أخي لوط لقد كان لما قال أو قوي إلى ركن شديد قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد وقد كان يأوي إلى ركن شديد فالموحد يأوي إلى هذا الركن وكفى به ركنا يأوي إلى هذا الركن وكفى به ركنا الأمر السابع الجرأة والشجاعة فهو يضحي في سبيل الله بنفسه وبماله مرضاة ربه عز وجل وهو يضحي بكل غال ورخيص ويثبت أمام جنود الكفر مؤثرا الآخرة على الدنيا هذه من آثار تحقق شروط لا إله إلا الله الأمر الثامن تطهير النفس من الطمع والشره والحسد وغيرها من الصفات القبيحة وغيرها من الصفات القبيحة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاه عليها الدكتور عيد يبلغ الاخوه ان محاضرات المصطلح موجودة بفضل الله خارج المسجد الناس تأخذها إن شاء الله محاضرات المصطلح متفرغة وجهزة الدكتور عيد جزا الله خيرا مجهزها ومصورها برا المسجد موجودة برا المسجد السؤال الثامن والعشرون يقول الشيخ رحمه الله ما دليل شهادة أن محمد رسول الله ما هو دليل؟ شهادة أن محمد رسول الله ويقول مجيبا قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله وقال الله عز وجل في صورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون فهذه شهادة أن محمد رسول الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قريش من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام فهو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبه صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له والا يتبع سواه وتستلزم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتستلزم اجتناب ما نهى عنه والا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل اتباعه شرط لإيه؟ شرط في اه شرط للمحبة لأن يحبك الله عز وجل لأن يحبك الله عز وجل يقول الشيخ في السؤال التاسع والعشرين ما معنى شهادة ان محمدا رسول الله فيقول هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بان محمدا عبده ورسوله الى كافه الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا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 وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله لأنه مبلغ عن الله مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلى الله عليه وسلم ويجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محابك وعلى محاب غيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من, من نفسه وولده ومن الناس إيه؟ أجمعين وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا هو حب الاختيار هذا هو حب الاختيار أن, تحب أن تحبه مختارا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب, اختياراً أح... لا يحب أحد اختيارا قبله صلى الله عليه وسلم وإنما يحب من يحب في محبة الله عز وجل ومحبة شرعه ومحبة شرعه هنتوقف إن شاء الله عند في السؤال اللي هو في السؤال التاسع والعشرين إن شاء الوقت لكن بعض الأخوة يعني بيسأل أسئلة تتعلق بموضوع الولاء والبراء هنرد عليها سريعاً بس أخ يقول معظم شروط تحقيق التوحيد مرادفة لبعضها البعض كالصدق والإخلاص والعلم بمعناها نفياً وإثباتاً والانقياد لها والكفر بكل ما يعبد من دون الله فالاخ طبعا الموضوع واضح انه في فرق بين الشروط ولا مفيش فرق بين الشروط دي العلماء وضعوها طبعا يا جماعه الشيخ الوسيمين يقول ان تفريع العلم او المسائل ضبط المسائل على النحو اللي موجود في كتب اهل العلم ده من باب تقريب العلم للناس ده من باب تقريب العلم للناس وإن العلماء ما قسموا هذه التقسيمات وهذه التفريعات إلا لبيان العلم ومن خلال استقراء النصوص من خلال استقراء النصوص إحنا مثلا بنيجي نتكلم نقول العلم بمعناها جبنا منين الشرط ده مش إحنا اللي جبنا طبعا العلماء جابوه منين فاعلم أنه الناس ما بتذكرش تقريبا فاعلم أنه لا إلهة إلا الله فقالوا هنا امرك بالعلم يبقى لابد أن تعلم لا إله إلا الله تتعلم كيف تنفي الإلهية عب... عن غير الله وتثبتها الله عز وجل فده استقراء النصوص كما ان طبعا هي مش, مت... مش زي بعضها طبعا هي مختلفة عن بعضها البعض ولكن لقائل أن, أن يقول العلم بمعناها نفيا وإثباتا موضوع العلم ده هيجيب كل الشروط العلم ايه انقياد ولما تعلم حيستتبع ذلك إخلاص وهيستتبع ذلك انقياد في الظاهر والباطل ويستتبع ذلك تصديق وحب ده كله هيستتبع العلم يبقى هذه الشروط يستتبع بعضه بعضها بعضا يستتبع بعضها بعضا لكن طبعا القبول ازاي القبول واليقين مثلا اليقين ما فيش شك وان كنت لا ترى هل نحن راينا النبي صلى الله عليه وسلم اليس عندنا يقين بانه بعث واننا مسلمون يقين جازم بذلك الايات والبينات واضحه في هذا الامر هذا اليقين طب بالقبول انت عندك يقين لكن ما اندش عايز تقبل الامر ايه مثلا خاتم الذهب من ايدك يقول لك والله ده ابني ناس والله ده انا مش عارف ده عدد التقاليد بتاعتنا مش قادر يتقبل الامر مش قادر يتقبل الامر لانقياد لما يكون عليه الحق لما يكون عليه الحق يبقى فيه غضاضه لذلك قال الله عز وجل ايه ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت هل هؤلاء او لما نزلت هذه الايه وموضوع التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اعتقد في في الرجل الذي كان يسقي والزبير يسقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك وكان انصاريا فقال ان كان ابن عمتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم احكمت له بذلك علشان الزبير ابن عمك ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى تحكموك فيما شجب بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى أنت تسلم وتنقاد هذا, هذا الانصاري رضي الله عنه هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنده اليقين وعنده الصدق وعنده الإخلاص وعنده العلم وكل حاجة لكن في موضوع الـ الـ الـ الـ الـ الانقياد يبقى إذن هذه الشروط تختلف عن بعضها لإيه البعض اختلاف تام هذه شروط تختلف عن بعضها طيب دقيقه واحده ان شاء الله أخي يقول لو كان هذا النصراني جار فهل يجوز للقاء السلام عليه ورد السلام عليه لان هناك تداخل هناك كبير بيننا ما تقولوش بقى السلام عليكم لكن انت ممكن احنا قلنا موضوع المفسده موضوع انه كذا وانت هتألف قلبه ولا تعمل معامله حسنه ازيك يا فلان مثلا ازيك يا فلان وانت معد عليه هو قاعد مش معقول هو قاعد وانت معدي عليه هو هيقول لك ازيك مثلا خدت بالك لكن هو لما يعدي عليك او يقول لك يسلم عليك يرد عليه السلام او يرد عليه التحيه رد عليه السلام او ترد عليه التحيه لكن ما تطعوش بقى وهت يعني الموضوع بـ بـ في نوع من البر في المعامله لو كنت هتالف قلب زي ما الشيخ العثيمين يقول تظهر له محاسن الإسلام وطبعا لا يخفى عليكم ان ان كثير ممن دخلوا الاسلام في فتحات المسلمين او اغلبهم دخل او في ناس كثيرا خاصة في شرق اسيا دخلوا من معاملة التجار المسلمين الحسنة لهم دخلوا الاسلام من معاملة التجار المسلمين بيعملون المو... كويس معاملة صادقة ما فيش غش ما فيش كذبه ما فيش كذا دخلوا الاسلام دخلوا الاسلام باللين والرفق دخلوا الاسلام باللين يقول نصراني يعطي درسا في الثانويه العامة وبعض الطلبة يذهبون اليهم في الدروس ويغطوا لهم اجرا في ذلك طبعا حتى كان هذا السؤال سؤال لأحد المشايخ دكتور نصراني متميز مثلا وواحد تاني يعني أقل منه أروح للمصراني؟ هتروح له فيش مشكلة حتى الشيخ المسلمين يقول إن هم بخافوا على صناعتهم يا مشاهدة يغشك، بخافوا على نفسهم على سمعتهم فلا باس من التعاون معاه طبعا وتعطوا له أجر طبعا كان يستحق هذا الأجر وسبحانك الله وحمدك أشهد الله أنت أستغفرك وأنت إليك